وكنا توقفنا عند الحلقة في الحلقة السابقة عند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بنو النضير علشان يشاركوه في دفع الدية عن الاثنين اللي موتهم بطريق الخطأ سيدنا عمرو ابن أمية الضمري اللي كان راجع من مسبحة بئر معونة اللي راح ضحيتها سبعين من الصحابه من خيره القراء طلع عليهم الف مجرمين فكنا بنقول إن, إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم انا بثبت ان النبي صلى الله عليه الصلاه لما هاجر من مكه الى المدينه وجد بنو قينقاع بنو النضير بنو قريزه موجودين في المدينه بقالهم مئات السنين فالنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي جاي عليهم عشان كده عمل معاهم معاهده الدفاع اللي هي التعايش السلمي الدفاع المشترك عدم الاعتداء محدش يقول قياسا على الكلام ده احنا نعمل معاهدة مع اليهود دلوقتي غلط لان اليهود دلوقتي محتلين ارضنا مش كانوا ساكنين فيها واحنا جينا لقيناهم زي النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء من مكة راح المدينة لقى اليهود من قبله بمئات السنين قاعدين يبقى النبي اللي جاي عليهم وجاي برسالة جديدة وبدعوة جديدة وبدين جديد فهم خايفين فعمل معهم المعاهد تعايش السلمي الدفاع المشترك عدم الاعتداء اما الان فاليهود محتلين ارضنا يبقى ما ينفعش يتعمل معهم معاهده معاهده زي هو محتل ارضك ازاي معاهده هو محتل ارضك لازم نتقو خصوصا ارض اسلامية ده وقف اسلامي مكة المدينة القدس يبقى لازم الاول يطلعوا برا لازم الاول نحرر ارضنا وبعد كده اعمل ستين معاهده زي ما انت عايز مش مشكلة لكن الاول تاخد حقك تاخد حقك لان دول محتلين ارضنا من الف وتسعمية لما اقيم الكيان الصهيوني علشان كده بنقول اللي بيقوله المبادرة العربية يعني الناس مش عارفة الناس بتقولك ايه مبادرة عربية يعني ايه يعني الارض مقابل السلام يعني ايه الارض مقابل السلام يعني ايه اه يعني لو اليهود انسحبوا لحدود 67 نطبع العلاقات معاهم ونعترف بيهم والعالم بتاعهم يرفرف على الدول العربية كلها ده مين الخيب اللي قال كده ده ايه الخيبة دي هي قضيتنا مع اليهود قضية 48 ما قبل 67, ما قبل 67 وما بعد 67 هي قضيتنا لقول لك لو انسحبوا لحدود 67 لو انسحب اليهود لحدود 67 نطبع العلاقات معها والعالم بتاعهم يرفرف على الدول العربية كلها ده مين يقول كده؟ يقول لك ده المبادرة العربية ألا. ايه الكلام الخايب ده؟ هي هو, هو مشكلتنا مع اليهود 67 ما قبل 67 ما بعد؟ ألا. يعني اللي خدوه قبل 67 كان صح؟ وكان حقهم؟ بس هم يعني اللي خدوه بعد 67 ده اللي حرام وده اللي غلط وده اللي احنا عايزينه؟ ألا. مين اللي خلى القضية دلوقتي قضية ما قبل 67 وما بعد 67؟ القضية قضية قدس الحبيبة فلسطين اللي اتخذت من اول مؤتمر بال في سويسرا 1897 مرورا بوعد بلفور 1917 وزير خارجية بريطانيا لما قالهم حديكوا وطن قوم يا يهود تتلموا فيه وهو فلسطين مش بتاعتهم وجمحتلوها حاول ياخدوها من السلطان عبد الحميد زي ما قلنا لهم لا دي ارض اجدادي دي ارض اسلامية فسعوا الى اسقاط الخلافة الإسلامية عن طريق نشر القوميات ونشر فصل الدين عن الدولة وان الخلافة العثمانية دي احتلال المهم اسقطوا الخلافة سنة 1924 وانشأوا سنة 1927 الوكالة اليهودية لاعمال اللاجئين اليهود اللي بدأت تلم اليهود من, شتات من شتة بقاع الارض 1947 كان مشروع تقسيم فلسطين لكن امد الصورة العربية في اوائل التلاتينات عز الدين القسام وعبدالقادر الحسيني ما شاء الله ثم 1947 كم قرار التقسيم 1948 السنة اللي بعدها على طول نزل العلم البريطاني وطلع العلم الصهيوني اه دي القضية هي القضية هي لا احنا بقى نقول القضية دلوقتي والمبادرة العربية عندين نطبل ونزمر حتى اليهود لا الهي الله مش موفقين عليه سبحانك يا رب ومن يهن يسهل الهوان عليه اللي بيوطي دماغه هيركع حي... حيندس بالجزمه لكن سبحان الله لازم نبقى فاهمين القضيه ماشيه ازاي دول محتلين ارض وارض اسلاميه وقف اسلامي مكه المدينه القدس دول وقف اسلامي يقول لك كبير المفاوضين هو مين عينك كبير المفاوضين انت بتفاوض في ايه دي ارض اسلاميه وقف اسلامي وقف اسلامي مش بتاعتك أيوة هي موجودة في أرضكم كفلسطين لكن مش بتاعتكم كفلسطينيين فلسطينيين لا انتوا حبايبنا وكل حاج لكن الأرض دي، أرض وقف إسلامي مش بتاعة الفلسطينيين ما يجيش بعض الفلسطينيون يقول خلاص إهلت في أرضنا احنا حرين بقى نبيع هنعمل بهذا انه إحنا عايزين طب هو ينفع السعوديون يقولوا برضو ما هي هيمكة والمدينة في أرضنا احنا حرين بقى نبيع مكة نبيع المدينة احنا حرين إه دا قلنا دي الوقف إسلام مكة المدينة القدس يبقى ما ينفعش تعمل معاهدة مع واحد محتل أرضك ده محتل أرضك يبقى ما ينفعش تعمل معاه معاهدة لأن لازم الأول تتحرر أرضك فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجد يهود بن وقينقاع بن ونظير بن وقريزة وعمل المعاهدة معهم الدفاع التعايش السلمي الدفاع المشترك عدم الاعتداء وفى النبي صلى الله عليه وسلم ببنود المعاهدة ولم يوف اليهود طبعتهم او كلما عاهدوا عهدا نبذوه وراءهم مش مش هيطبقوا حاجه مش هيطبقوا لان دول يعني ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم سوره المائد قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ولن ترضى عنك لم نون نفي المستقبل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طيب اذا كان ردوا عن الناس وبيحضلوهم وبيبسوهم وبيدوهم ومرتبتهم وفلوسهم وبيخضقوا عليهم مقابل انهم يوقفوا المقاومة ويعتقلوا المقاومين ويصدوا اسلحهم يبقى دول مسلمين يبقى دول مسلمين نسال ونشوف العلماء يقولوا ايه موالاة اعداء الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ها بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نقرأ نقرأ لا, لا, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو إخوانهم أو ابناءهم أو عشيرتهم والقرآن كتير والقرآن كتير لكن طبعا سبحان الله ما مفيش اراضة مفيش وجولة مفيش في رئيس عامل نفسه رئيس يقولك أنا ما بتحركش ألا بإذن اليهود أنا ما بتحركش هو اللي بيقول أنا ما بتحركش ألا لما قلهم فيأذنوا لي اتحرك أو لا اطلع ولا خليك طب فين الاراضة هنا طب ده هيعمل إيه بالله عليك ده علشان كده حماس حماس هي اللي مضطهضة للنهاردة وحماس هي اللي محاربة ليه لإنه اختار خيار المقاومة. ما فيش سلطان لحد ما هو المسلم يعيش عزيز. ما فيش سلطان لحد عليه ما يركاش إلا لله. ما يوطيش دي إلا لله. إلا لله عز وجل وهكذا. فلم يوفّل يهود ببنود هذه المعاهدة وشفنا يهود بنو قينقاع عملوا إيه مع الأخت المسلمة مش هكرر بقى يعني عشان ناخد جديد. يهود بنو النضير. يهود بنو النضير دول زعيمهم يا ابن أخطب. وحيي بن أخطب ده عليه لعنة الله مطرح مراح كان يضمر العداء والكره للإسلام والمسلمين والسيد النبي صلى الله عليه وسلم وشوفنا القصة لما حكتها ستنا صفية بنت حيي بن أخطب بتقول إن كان أبويا بيحبني وبيلعبني لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء من مكة راح المدينة ها راح هو وعمي ياسر بن أخطب وقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة كبيرة على فكرة دي بقت مرات النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول رجع أبويا وعمي طلع اجري عليهم كده زي كل مرة كده لقيتهم متغيرين يعني ما اهتموش بيا كده وبعدين ياسر بن أخطب بيقول لابوها حيي بن أخطب على النبي صلى الله عليه وسلم هو هو قال نعم هو ده النبي اللي هيطلع جديد كل الصفات منطبقه عليه قال اتعرفه وتثبته قال نعم تحت لي عليه كل الصفات موجوده فيه قال فما في نفسك منه نو معها على ايه واذا بحيي ابن اخطب يقول عداوته ما بقيت عداوته ما بقيت طول ما انا حي عادي. سبحان الله ادي هذه النفوس طيب ايه اللي حصل اللي حصل ان أن كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد سبعين من الصحابة من خيرة الصحابة حفظت القرآن دعوة إلى الله فجوم عند بئر اسمه بئر معونة طلع عليهم ألف من العرب المجرمين المهم حصروهم وقتلوه اللي نجا من المزبحة دي اثنين المنذر والثاني عمرو بن أمية الدمرية عمرو بن أمية الدمرية راجع طبعا تخيل انت سبعين أخ كانوا معك ومن خيرة الاخوة والقراء ويطلع عليهم بغدر وخيانة فلا عمرو بن امية ضمري اثنين من قبيلة ابتكرهم بقى من اللي من اللي من اللي طلع عليهم دول فقتلهم وبعدين تبين ان دول مش هم مش من القبيلة دي بس القبيلة دي بنو كلب دول في حلف بينهم وبين بنو النضير والنبي عامل معاهدة مع بنو النضير يبقى مدام دول قتلوا خطأ لازم ندفع الديه بتاعته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لديار بن النضير عشان يفوضهم ويتفق معهم هنشترك مع بعض ازاي وندفع الديه بتاعت الاتنين اللي ماتوا دول جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار ومنتظر بقى انهم يجوا يتفاوض مع بعض عشان تعرف قلوبهم وطبيعتهم. وان اللي بيعملوا دلوقتي مع المسلمين في فلسطين ده مش غريب عليهم مش غريب عليهم هم كر هم كده كرهين الاسلام كرهين المسلمين حقدين على الدين الاسلامي حقدين على المجاهدين لكن بيحبوا عملائهم اوي والله ما بيحبوهم برضه وحتى وحت تتأكدوا من صدق كلامي من اعان ظالما صلطه الله عليه من اعان ظالما لو أنا رايح أعين وساعد أعداء أعداءنا المجرمين ضد إخواني سلطه الله عليه هذا العدو ربنا حيسلطه عليه اللي أنا كنت بأعين وبساعده وهيجع نهايتي على إيده من أعانى ظالما سلطه الله عليه يعني سلط الله الظالم ده على اللي كان بيعينه والتاريخ شفنا فيه سبحان الله المهم يهود بنو النظير لما لقوا النبي النبع السلام قاعد على ظل الجدار كده فايه قالوا فرصة شوف بقى الغل والحقد يطلع ازاي بسرعة زي ما قاعدين يخلعوا شجر الزتون طب ده شجر مزروع وفي زتون بتقلعون ايه يجوا عالبيوت ويهدوها لقى فانتوا بنيين مش عارف من كم سنة وتتهد والجرفات تهد وفين اللي فين اللي عاملين نفسهم حكام وفين اللي عاملين نفسهم مسؤولين وفين اللي المهم راحوا اليهود لما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا ايه رأيكم في فكره حلوه ما تيجي نخلص من النبي ده قال لا طب مش في عهد يا راجل عهديه وبتاعي انسى هو قاعد تحت الجدار ده مش كده اه طيب نطلع فوق على السطح اه فين عمرو بن جحاش تعالى يا عمرو عمرو بن جحاش خد الصخره الكبيره دي اه اطلع بسرعة فوق على السطح وانت فوق هتلاقي النبي تحت قاعد اه اهو ارمي الصخرة دي عليه هتيجي في دماغه النبي خلص ايه دا والله دا واحد ولا إيه, ايه اللي وقع دا طب خلاص ندفع الدية انت كنت جاء عشان تدفع دية اتنين ولا لا خلاص ديف دي وخلاص ما بيش مشاكل وهم انهم يعملوا كده لكن الله عز وجل من ورائهم محيط جد السيدنا جبريا على النبي صلى الله عليه وسلم ومي محمد الموضوع كذا كذا كذا كذا, كذا. فيقال ان النبي عليه الصلاه والسلام تظاهر ان هو قايم يعني رايح يقضي حاجه كده وجاي وبتاع ها لكن لا على طول بره حصن بنو النضير وعلى طول راح مجمع المسلمين ايه اللي حصل خيانه خانوا العهد تعال حاصرهم دي خيانه وتامر على قتل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عليهم الحصار بنو النضير عشان يرعبهم اللهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصدق الله القائل سورة الأنفال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي هو الله فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقذف في قلوبهم الرعب أمر بحرق الأشجار اللي حواليهم تخيل أنت ما موجود في المكان والنار محوطاك والشجر بقى اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحرقه اللي هو اللينا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله لينا اللي هو بيقولوا أرد أنواع العجوة اللي بياخذوها يدوها للجمال يقولها الجمل عشان ما بقاش نبع صلاة بيولع في حاجة مهمة جدا أو حاجة غالية جدا أو حاجة ممتازة أو حاجة لا جاي على إيه أرد أنواع الشجرة اللي الشجر هو اللي اسمه لين فترعبوا طبعا وقذف في قلوبهم الرعب ها ده اللي حوالينا ايه يا محمد ازاي تفسد ازاي كده تفسد ده انت اللي مفسدون ويا مجرمون دلوقتي اللي احنا بقينا احنا اللي مفسدون المهم كان بعض المنافقين زي عبد الله بن ابي بن سلول وغيره وعدهم ان هو يعني حيساعدهم زي ما ساعدوا يهود بني قينقاع وقالوا له اسبهم يا محمد وادهم لي 400 حاسر وثلاثمائة دارع تحصدهم في غدات واحدة ان مرؤون اخشى الدوائر المجرم عبد الله بن ابي بن سلول فندم السلام عطاهم له فهم بقى كانوا فاكرين كده برده يهود بنو النضير ان دول هيساعدوهم وحيوقفوا معاهم ما حدش عبرهم ولا وقف معاهم طيب يمين جمال هاي المفاوضات مفاوضات انتو انتوا خنتوا العهد تعرفي وكنتوا عايزين تموتوني يبقى تطلعوا تمشوا بره متقعدوش معانا ما دام خيانه اصل الخائن خلاص ملوش الخاين ملوش امان خلاص انتهى خلاص يبقى تطلعوا بره المدينة المنورة نطلع طيب بس هناخد حاجتنا وناخد عفشنا خدوا اللي عايزين تاخدوه كله ما عدا السلاح ما عدا السلاح تسيبوه ويلا ستين دهي عايزين تروحوا فين قالوا هنروح خيبر اللي تقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة على بعد ستين ميل نطلع على خيبر خيبر زي ما قلت لك في الشمال الشرقي هي مجموعة كبيرة جدا جدا يعني مزارع فيها منطقة اسمها الكتيبة فيها أربعين ألف نقلة وفيها عشرة آلاف من اليهود من أشجع الشجعان في القتال بس كانت خيبر على الحياد ما كانتش يعني لا أمنت بالنبي ولا بتحاربه خلاص في أنتم فعلتوه في فعلنا لكن بص بقى لما هيهاجروا ليهم بنو النضير هي اللي مع النبي عشان كده كانت غزوة الأحزاب المهم واحدة واحدة اطلعهم نطلع وقروا بقى في ستين ده ياخدوا حاجتكم وممشوا معادة في سلاح حملوا ستمائة جمال جمال جمال محملة محملة ايه كل واحد خد عفشه ما سابوش حاجة ابدا صدق الله القائل يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين لدرجة بقوا يشيلوا الببان يشيلوا البيبان بتاعتهم دي الباب ويحطوا ايه اللي يتخلع اخلع اخلع اخلع عشان تسيبوا البيوت خاويه محدش ياخد منها حاجه امنت بالله ف بعد حرب 73 لما حررنا سينا وانسحب اليهود من بعض الاماكن اللي عملوها المستعمرات اللي كانوا بنوها في سينا كان اظن مستعمره اسمها ياميت قوم ينسحبوا منها وعرضنا في مصر ان احنا ناخد منه مش عقله لا تعرف عملوا ايه هدوها وخدوا كل اللي فيها بص بقى يجوا على اللي اسمها البوطه بتاعت الكهرباء اللي, اللي انت بقى لما بتيجي تبني بتحط الاسلاك في, خر... في خرطوم بلاستيك وتدفنه جوه الحيطه وبعدين تطلعه في منطقه وتاخد منه بقوا يحفروا الحيطه وياخدوا السلك ينتشر السلك من البوطه دي يسحبوا السلك واللي يقدروا يسحبوه يسحبوه ما يسحبوش يكسر عشان يشدوا السلك بتاع الكهرباء ليه اه ما يسيبوهولكش اخده مش هسيبهولك يا مسلم عشان تنتفع بيه زي حيي بن اخطب سبحانك يا رب لما اتزلق في حصن بنو قريظه وجاوا ينفذوا فيه حكم الاعدام بيقول لك كان جايب حاجه زي المشرط او الموس وعمال يقطع في في العبايه بتاعته يشرطها بس كل شرطه جنبها شرطه لما هلهل هلهلها لما هلهلها بقت ما هلهلها كده ليه؟ مين اللي هياخدها من بعده؟ مش هنستفيد بيها فشوفوا العداء والنفوس طالعين محملين على الجمال وطالعين بقى قدام الصحابة كده بس السلاح لا واحد اسمه سلام ابن ابي الحقيق ده من متوسطي من متوسطي اغنياء بنو النضير يعني لا غني قوي ولا فقير قوي ده في النص طالع مالي جلد ثور جلد ثور زي احنا بنسميه زكيبه او شوال او حاجه زي كده ماليه ذهب وفضه ذهب وفضة والصحابه طبعا عايزين يبصوا عليه وهم طالعين ومحملين بقى زي ما قلت لك شالوا البيبان شالوا الشبابيك شالوا شالو حاجاتهم كلها حاطينها عشان ما يسيبوش حاجة للمسلمين سلام ابن ابي الحقيق وهو طالع مالي زكيبه كده صفت مليان ذهب وفضة فوهو طالع المسلمين باعدين يبصهم فهم مخبط عليه بيسمحهم دهب جوه عمالي يخبط في بعضه والفضة وبيقول للصحابة هذا ما اعددناه لرفع الارض وخفضها وان كنا تركنا في يثرب اللي هو المدينة النخ ففي خيبر النخ هذا ما اعددناه ده اللي احنا بحضرنا نقول لكم يا مسلمون لرفع الارض وخفضها الله دانويين ها وإن كنا تركنا في يسرب يسرب اللي هي المدينة المنورة النخر سبنا لكم النخلة سبحان الله على فكرة موجود لغد الوقت والله ما زرع للنخلة سبحان الله وإن كنا تركنا في يسرب النخ ففي خيبر النخل طب ويها خيبر فيها كتير ما صحيح فيها منطقة بس اسمها الكتيبة فيها أربعين ألف نخلة سبحان الله لكن إيه بقى حتة هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها يبقى نوين آه نويين طلعوا بقى غرف ستين دهية يروحوا فين؟ حيروحوا على خيبر لما راحوا على خيبر قلبوها ضد الإسلام وضد المسلمين يعني هم راحوا بعد ما راحوا حوالي أربع شهور خمس شهور بكتير طلع وفد من عندهم كنانه بن أبي الحقيق سلام بن مشكم هوزة بن قيس الوائلي حيي بن أخطب وكنان ابن ابي الحقيق وافد طالع من خمسة من خيبر يعمل ايه على قريش يا قريش تطلعوا بكام تطلعوا بكم الف ونحاصر الاسلام والمسلمين ونقضي على النبي ونقضي على الاسلام في المدينة ابو سفيان قال نطلع باربعة تلاف بيبعا حنطلع باربعة وتجمعنا موجودين في شهر شوال قدام المدينة المنورة وراح طلع الوفد ده برضو على قبائل غطفان أسلم أشجع أسد فزارة وراح على القبائل زعيم القبائل دي النبي عليه الصلاة والسلام مسميه الاحمق المطاع غبي بس المطاع يا ما في حمقه الأيام دي ومطاعين جدا جدا ونسبة اسمعهم وعملين نفسهم عيينة ابن حصن الفزاري عيينة ابن حصن الفزاري فرحلوا النبي عليه الصلاة والسلام قبائل أسلم أشجع أسد فزارة تطلعوا كام وتوقفوا قدام المدينة ونقضي على الإسلام ونقضي على المسلمين فطبعا دول مرتزقة يعني طبعا هتدونا كام في سبيل هي يعني إحنا لاعزين إسلام ولاعرفين مسلمين ما رجعب الكلام دي هناخد كام قالوا هنديكم ثمار خيبر خيبر نقضي الثمار بتاعتها كلها لذا احنا نطلع ونطلع طبعا قريش مش محتاجة الوقت اخد كم ان قريش تخلص عن الاسلام اصلا يعني. طلعت قريش بقيارة ابو سفيان اربع طلع عيينة بن حسن الفزاري أسجع, اسجع اسد فزاره ادي عشر تلاف. ويهود بنه النظير الف ادي قال تمام ابن حزم تسعمائة, تسعمائة. تسعمائة. تسعمائة. حتى قال شيل منهم اللي هم اللي قالوا إن بيوتنا عورة واللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة ها المنافقين والعياذ بالله اللي يتساللون منكم لواذة اللي عاديين يتسالله كان في حفر الخنة ما هنشوف فضل كام خالص قدام ال 11 ألف دول يقال لم يزد عدد المسلمين في غزوة ده يعني حسب كلام الإمام ابن حزم الأندلسي 500 500 والتانيين 11 ألف هنا بقى في مصيبة كبيرة جدا هنا اللي هي ايه ان دول جايين مش هنطلع نقابلهم برة لو هنقابلهم بره هم يجروا احنا نرجع يعني برة برة لا ده جايلك في بيتك لو دخل هيخش بيتك مش مشكلة امراتي وبناتي لا لا مشكلة الدين انه ممكن يضيع الدين تماما ولذلك كانت اصعب غزوة غزوة الاحذان لغزوة الخندق ما هو النبي عليه على والسلام خد بالفكرة سيدنا سلمان الفارسي من فارس لما قال له يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق تسعة تلاف دراع الطول والعمق تسعة دراع والعرض سبعة دراع بالمتر اثنين متر اثنين كيلو اه موضوع كبير اثنين كيلو الخندق اثنين متر والعمق اربعة متر والعرض ثلاثة متر قدامك اهو قدامك المشركون على بعد حوالي ثلاثة وشوية كده متر اهو يعني خمس تلاف دراع والعمق سبعة دراع والعرض تسرة خمسة دراع يعني قريب منك قدامك ولذلك وايه بقى الدوريات المسلحة في الخندق الدوريات المسلحة هم يقدروا يردموا انت مش حفرت الفين متر اثنين كيلو طب ما نقدر اردم حتة من ايه العمق يعني عمق والعمق والعرض ايه مش في فاربعة اردم الحتة دي واعمل تشكيل مفتوح واخش علشان كده كانت الدوريات المسلحة للمسلمين اي تجمع للمشركين قدامك اوه روح اجري وراء روح كده روح, روح كده ولد ولذلك الله تبارك وتعالى يقول اذ جاءوكم من فوقكم 11 ألف ومن أسفل منكم دول بقى يهود بنو قريزة المجرمين اللي هنتكلم عن خيانتهم بالتفصيل في الحلقة القادمة إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم خانوا العهد بتوع بنو قريزة في ظهرنا وإذ زاغت الأبصار قدامك هو وبلغت القلوب الحناجر ألبك بيذوقف رئابتك وتظنون بالله تظنون لو دخلوا دول. نالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من اللي بيحكم الله من اللي بيقول زلزال شديد الله الله عز وجل عشان كده بنقول يا اخوانا في غزة مزيد من الصبر مزيد من الثبات المسلمون الاوائل قدوتنا الطيبة زلزلوا زلزالا شديدا وانتوا قدوة ليهم ونحن رفعين راسنا بيكم وبجهدكم والله الكره الارضيه اي مسلم في الكره الارضيه رافع راسه بجهادكم رافع راسه بثباتكم يقول شوفوا اخواني الحمد لله حد يسالني انت مسلم ايوه انا مسلم الحمد لله كذا كذا شوفوا اخواننا في غزة متحصرين ولا غاز ولا كذا ولا كذا ومع ذلك صمود ورجولة وفي الاحتفال الاخير ده سبحانك يا رب شوف الالاف اللي متجمعه مع ان كله كان بيراهن على غير كده كله حيقول لك بقى لا ده هي بقى إيه حماس اللي جابت لنا الكافية واللي جابت لنا المصية جا لا والله الله أكبر الله أكبر ورئيس وزراء يسجد لله سبحانه وتعالى قدام الخلق قدام الناس دي كلها وقدام وسائل الإعلام جزاء الله كل خير والله ربنا يتقبل منه يا رب طيب حنتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته